بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل رمك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في طضيل وأرسل عليهم طيرا أباميل ترميهم بخجارهم فاجعلهم كعصف نكون